بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم لو مُتَّقِ الْعَمَّ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعده أيها المباركون نستانف في هذا اللقاء المبارك دروسنا في هذا المسجد ونستعين الله جل وعلا في لقاء هذا اليوم وعنوانه الحزن أذهب الله عني وعنكم الحزن الحزن ورد في كلام الله جل وعلا كثيرا في القرآن قال الله لنبيه لا تحزن إن الله معنا وقال الله لنبيه ولا تحزن ولا تكو في ضيق مما يمكرون والآيات في هذا كثير لا خوف عليهم ولا هم, ولا هم يحزنوا ومن أراد أن لا يحزن في الدنيا فليتخذ شيئا لا يفقد ولا يوجد شيء لا, لا يفقد والحزن في اللغة خشونة في الأرض ثم استعير فأصبح خشونة في النفس سببها غم ما سببها غم ما الآيات التي ورد فيها الحزن في الدنيا لن نتحدث عنها لأن كثيرا منا تحدثت عنه في الأعوام الماضية سنتحدث عن الحزن المذكور في القرآن في آيات تتكلم عن البعث والنشور وعن دخول الجنة وأرجو الله أن ينفع بها قال الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدم إن الذين سبقت أي أن فلاحهم كان بقدر الله منذ الأزل إن الذين سبقت لهم من الحسن معنى الحسن هنا الحالة الحسنة من الدين معنى الحسنة الحالة الحسنة من الدين إن الذين سبقت لهم من الحسن هذا على قوله قال بعض العلماء الجنة لكن الأول أرجح إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها أولئك فيه اللام لا البعد وإنما أريد بالبعد هنا بيان علو منزلتهم المراد بالبعد هنا علو, علو المنزلة أولئك عنها عن ماذا؟ عن النار لأن الله جل وعلا ذكر قبلها أهل النار حصبوا جهنم أنتم لها والدون فقال ربنا هنا إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون ما معنى مبعدون معنى مبعدون لا يروعهم منظرها ولا يأتيهم لفحها ولا يسمعون صوتها عبر الله عن الصوت بالحسيس لأن الحسيس هو الصوت إذا بعد الحسيس هو الصوت إذا بعد فبين جل وعلا بعضا من دلائل بعدهم عن النار قال أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها ولا يكتفى الإنعام عليهم بالنجاة من النار بل شمل أنهم يدخلون الجنة ولهذا قال الله لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ثم قال لا يحزنهم الفزع الأكبر ما معنى الفزع الفزع نفرة في النفس نفرة في النفس لحصول مكروه لحصول مكروه تتوقع لكن هؤلاء الأخيار الأبرار قال ربنا عنهم لا يحزنه لا يحزنهم الفزع الأكبر وهذا يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد يكون الفزع الأكبر ونبقى في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من شاء اللهم أولئك لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون التلقي هو اللقاء على وجه الإكرام التلقي هو اللقاء على وجه على وجه الإكرام وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم أي في الدنيا توعدون أي توعدون إياه فهذا إخبار على أن أهل الإيمان في أول مراتب البعث والنشور إذا نشروا وحشروا بين يدي الله في موقف فزع يخشى كل أحد لا يدري ما هو مآله ومصيره تطمئنهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدل هذا مرحلة أولى من مراحل إكرام الله جل وعلا لأوليائه المتقين بقينا في الحزن المنثي بالكلية وهو في الجنة وهذا بينه الله في آيات الكثيرة لكن أظهرها ما جاء في صورة فاطر قال أصدق القائلين بعد أن ذكر الصالحين من عباده قال جنات عدن جنات مفردها جنة وجمعت باعتبار أن لكل أحد جنان خاصة به قال الله ولمن خاف مقام ربه جنات عدن أي دار إقامة يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب والألوان أهل الجنة حتى تفهم الآيات جيد عندما يدخلونها يهولهم منظر ما فيها من النفائس والإنسان إذا هاله شيء وأحبه لا تسكن عينه حتى يملك ولو, ولو بعضه حتى يملك ولو ولو بعضا فحتى لا تبقى أعيونهم متأملة فيما يرون منذ أن يدخلوا يحلون أساورا من ذهب ولؤلوى وفي آية أخرى من فضة ما الأساور ما يأتي على المعصر وهي محرمها على الرجال في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيته أن سوارين من ذهب في معصم فهالني أمرهما فنفخت فيهما فطار فأولتهما كذابين الأسود العنسي ثم كان مسيرما الكذاب لماذا هاله صلى الله عليه وسلم الإصورة على معصمه لا يوجد معصم أكرم من معصمه صلوات الله وسلامه عليه والأساور للنساء في الدنيا فاميل الضن أن تكون هذه الاساور على معصم سيد الأحرار والرجال صلى الله عليه وسلم فلذلك اهمه امرؤما وعوف أن هذا وضع شيء في غيره في غير موضعه فلما ياتي الاسود العنسي ومسيلمه الكذاب يدعيان النبوه هذا وضع الشيء في غيره في غير موضعه لانهما كاذبان فادعيا أنهما في اعظم مراحل الصدق وهي النبوه واضح الربط ما بين معنى السوار على معصمه صلى الله عليه وسلم وما بين تأويل الرؤيا بأنهما الكاذبان الأسود ومسيما في الجنة اختلف الوضع فما حرم وتركه المؤمن من أجل الله يناله يوم القيامة حتى الخمر وليس كل ما حرم لكن أكثر فقال جل وعلا يحلون فيها ساور من ذهب ولؤلؤا بدهيا أيها المبارك القرآن لا يمكن أن يأتي بما لا تقبله العقول لو أنك رأيت أحد رجلا من أهل الدنيا يلبس ساعة بالغة غالية الثمن تهول كل من يراها ويلبس معها ثوبا خلقا ستتعجب لأنه لا يوجد شيء يجمع بينهما فإن ساعة مثل هذه يلبسها من يملك وفاخر الثياب ولهذا قال الله يلبسون أساور يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلوة ماذا قال بعدها؟ ولباس فيها حرير فمثل هذه الأساور من الذهب والفضة لا يريق بها إلا ثيابا, إلا ثيابا من, من حرير ولهذا قال ربنا ولباسهم فيها حريب ثم قال الله ونحن نتكلم عن الحزن وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن الحزن مما يكون أحد أمرين إما شيء تريد أن تناله فيفوتك وإما شيء تملكه فتفقده أعيد الحزن لا يكون إلا بأحد سببين إما شيء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 إن ربنا لغفور شكور هم يعلمون في أنفسهم أنهم وإن دخلوا الجنة كانت لهم عاصلة كانت لهم زلات فقالوا إن ربنا لغفور غفر لنا الزلات شكور ضاعف لنا أجيبوا الحسنات غفور غفر لنا الزلات وشكور ضاعف لنا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 كانوا يصومون كانوا يصلون،, يصلون كانوا يحجون كانوا يعتمرون كانوا يأمرون بالمعروف كانوا ينهون عن المنكر من الذي وفقهم لهذا كله ربهم بفضله ورحمته ولهذا قال الله عنهم الذي أحلنا دار المقامة من فضله والجنة بعض فضل لا يمسنا فيها نصب أين في أبداننا ولا لغوب أين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 حال تحزن فيها ولابد أن يمر عليك فتذكر هذه الآية تذكر يوم أن يمن الله على عباده الصالحين بأن يدخل الجنة واعلم أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله لا راحة للمؤمن حتى حتى يلقى الله فإذا لقي الله وجعل جسر جهنم وراء ظهر ودخل الجنة زال عنه كل بؤس وحزن ولا يمكن مهما بلغت فصاحة مفسر أو بلاغة مؤول أن يعرف أو يعبر أو أن يقول عظيم ما يشعر به أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لكن أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفى لديه أن يمن علينا وعليكم بأن نقولها بعد عمر طويل وعمل صالح نكون ممن قال الله فيهم وعنهم وقال الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب هذا الحزن جعله الله في الدنيا ليرفع به الدرجات ويكثر به السيئة قال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز ورد أن الصديق رضي الله عنه قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ألست تحزن ألست تنصب ألست يصيبك اللأواء فهذا ما به فهذا ما تجزون به فالعاقل وكل وحد له طريقان إلى الله طريق إنعام فحق الله فيها الشكر وطريق ابتلاء فحق الله فيها الصبر وبهاتين المطيتين يصل المؤمن إلى رضوان ربه هذا ما يتعلق بالحزن في الآخرة قلنا إن الحزن في الدنيا ذكر كثيرا في القرآن ذكر في قضية الغار لا تحزن إن الله معنا ولما فقد يقوب عليه السلام ابنه الحبيب إليه يوسف, يوسف قال كما قال الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر الصحيح لما فقد ابنه إبراهيم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع فلا مفر منه البته لكن كما قلنا من أراد أو أن لا يحزن البتة فليتخذ شيئا لا لا يفقد وهذا محا فلابد منه شاء الإنسان أم أباء لكن الإنسان إذا جعل ما بين عينيه لقاء الله تبارك وتعالى هانت عليه الأمور وهذا مستقل من قول الله جل وعلا لما ذكر الصالحين قال إِنَّ أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّالِ فَتَذَكُرُوا الْآخِرَةُ وَمَا فِيهَا بِهِ يُعَزَّى الْمُؤْمِنُ والإنسان إذا أراد أن يوطن أحدا على مصائب الدهر لا ينفي الحزن بالكلية فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فلا يأتي لأحد حديث عهد بموت قريب أو حبيب أو فقد مال فيطالبه بما لا يطاق لكن خل العين تدمع قليلا وخل القلب يحزن قليلا ثم بعد أن تسكن النفس وتجمد الدمعة ائتي لأخيك وعذهه أما أن يأتي الإنسان لمن أصابه حزن فيضيّن له وهو غير مكلوم كأن الأمر بد أن يسمد فيه هذا صعب أن يطالب فيه كل واحد إذا كان إمام الصابرين صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما فقد ابنه صلى الله عليه وسلامه عليه ودمعت أعين متمم بن ويرا وكانت عوراء لما فقد أخاه مالكا وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب من متمم أن يقول له شعرا في أخي زيد لما فقده وهذا الشيء مألوف معوف بين الناس جبل الخلق عليه لكن نقول مما يوطن الإنسان عليه نفسه أنه يرتقب يوما يدخل فيه الجنة ويقول كما قال الصالحون الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين Lõuelna, la, aita mu, kas ja, mu, ta, kondi, amin, kas ja,